بسم الله الرحمن الرحيم جوال الخير معا على طريق الخير تفكر في مشيبك والمهابي ودفنك بعد عزك في التراب تفكر في مشيبك والمهابي والناس في زماننا وفئة الشباب على وجه الخصوص إذا أذنوا فتكنفهم طرق فمن الشباب من ابتلاه الله جل وعلا بالمخدرات والمسكرات وهذا ناجم عن أمرين عن ضعف الإيمان وضعف الشخصية ضعف الإيمان لأنه ارتكب معصر وضعف الشخصية لأنه لا يستطيع أن يواجه الواقع الذي يعيشه والمخدرات بأنواعها تدجنح به إلى عالم الخيال ثم ما يزال في ذلك الأمر حتى يهلك عياذا بالله نسأل الله لنا وله الهداء في أخرى قد لا تصل إلى مرحلة المخدرات لكنها فوتنت بحضارة الغرق فتراهم في بعض الطرقات المعينة كسلطانة في المدينة شارع التحليا مثلا في جدة شارع الملك خالد في الخبر أمثال طرائق معينة يلبسون ألبسها لا تليق بشخص مقتنع أنه رجل فاضغا على أنه مقتنع أنه مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وقال ليس الذكر كالونف وجعل لكل الناس شرعة ومنهاجة طريقا بين وهؤلاء فيهم ضعف إيمان وفيهم ليس نقول ضعف قضية شجاعة لكن فيهم مركب نقص ومركب النقص يأتي أن الإنسان كلما شعر بنقص في نفسه حاول أن يغطيه بشيء آخر فهو يحب أن يلتفت الناس إليه والتفاة الناس إليه يبحث عنه الإنسان بأي طريقة هذا شيء جبل الخلق عليه لكن أولئك الفئة تحتاج إلى نوع من الرعاية من المربين والآباء لكنهم ظلموا أنفسهم ظلما كثيرا بتلك الأجساد الحارية والسلاسل التي تلبس وامثالها عفان الله وإياكم من ذلك الفئة الثالثة فئة قد لا تكون من هؤلاء لكن ليس فيهم همة صحيح أن الله حماهم من المخدرات حماهم من, من التزيين لكنهم يسمون في عرف الناس أشخاص عاديين ليس فيهم أن يرتقي بنفسه والعاقل ينبغي أن يكون يوم خير من أمسه وغده خير من يومه يرتقي رأيتك أمس خير بنيل لؤين وأنت اليوم خير منك أمسي وأنت غدا تزيد الخير خيرا كذاك تزيد سادتنا وتمسيك فالإنسان يرتقي بنفسه إلى المعالي يوما بعد يوم هؤلاء فيها راضية بوضعها ولا يحسن بالمر أن يرضى بوضعه في طريق المعالي وفي أهل جعلكم الله وإياهم وإنا منهم وظننا أكثركم منهم تكلم على الشباب كبار السن عذروني هؤلاء يصدق عليهم كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله وهؤلاء هم الذين بهم تفخر الأمة وهم الذين بعد الله جل وعلا تعتمد عليهم الأمة لينعرف التاريخ أوسا وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج وأنا أقول لهم وصية واحدة مهمة يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قالها بعد أن قال واسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد هذه وصية العرباض بن ساريا حديث العرباض بن ساريا ذكر فيها سلم تقوى الله والسمع والطاعة والبعد عن البدع فالبعد عن البدع أكثر الشباب محفوظون منه الحمد. باقي قضية الخروج على ولات الأمر هذه مهلكة من المهالك لأن اتباع ولي الأمر أصلاً جعله الله دين وملة وقربة وقد قلت قبل قليل بحماس زائد قليلا أن الإنسان يعرف دينه إذا تقطع رأسه لكتاب الله وسنة رسوله فلا تجعل هوى قلبك هو الذي يقول. وقد ترى أخطاء لا تستطيع أن تطيقها لكن يمنعك يلجمك السمع والطاعة لمن أمر الله لهم بالسمع والطاعة ولا يعني هذا ترك النصح وترك الدعوة أو بيان الحق مع هذا الله لكن أمر الله جل وعلا ورسوله بجماعة المسلمين وحذر من الافتتان واصطدام الرأي وسفك الدماء بين الأمة الواحد فلا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض هؤلاء الشباب من الله عليهم بدور العلم وحلقات التحفيظ والصلوات في الليل وبر الوالدين هؤلاء هم أفضل, هم, أفضل هذه هم أفضل هذه الأمة في عصرها نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب. خلقنا للممات ولو تركنا نضاق بنا الفسيح من الرحاب نصحتك فاستمع قولي ونصحي فمثلك قد يدل على الصواب خلقنا للممات ولو تركنا لضاق من الفسيح من الرحاب لباط من الفسيح من الرحاب ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت ولهول الخراب ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت وابنول الخراب ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت وابنول الخراب ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودفنك بعد عزك في التراب